شيلت الباقيات الصالحات بدعوا رد بين الشاعرين محمد النوفلي الحارثي والشاعر هاني سعيد الحارثي أداء المنشدين عبد الرحمن العضيلة وهاني سعيد الحارثي يا الله يا معبود يا يا معبود يا رزق عبادك بالنعم يا عظيم الشان ما غيرك يفك المكربات يا سميع يا عليم يا معلم بالقلام امتناد <تصفيق> <تصفيق> دمن تعد حد دين بز عام قدم العرف المخالف واغفر القول الثبات ما درى عن ريال ان لنافس قد غرام ما يفي السعيد اللي من الذنب ودرب السلام والحزين اللي قضى العمر ذنب ومنكرات الحظيظ اللي لبيت ترك الصلاة، البنادم في حياة لو صل على القمام دون دين كيف يسلم ويحصل النجاة يا المطالقة السعادة دوم في شكر النعام صالحات في صالحات تويقي يا من قلب غان الصالحات غان يا الهي وانت خالق لا دواد من عهد معصى قدرك خالق الجبال الراسيات انت بثنكتس يا عاد من بعد شو حيات ما يزيد النفس شك وي الحدر ندم غير طارد النفس خالف عالم المرسلين والبشر ما بين ابن ابننا همن هدا ما استوى القيام حق ما هي تكاهي نواهم يحشر الله يوم حاشر جميع الكائنات والصلاة العظيم فاحسيت <تصفيق> من يبر بوالدي بذل الدنيا غنم فرحاضي ظليت اغانم بالرمد قبل الغفات والكفن ما يسلمه غنات كلنا لاقي ما عن ما لا دت غنات